الدين إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين إهدينا السرّاط المستقيم إهدينا الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا